وسيحلفون بالله لو استطعنا لقرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلمة ذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم أي يجاهدوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يشتئنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابة قلوبهم فهم في غيبهم يترددون ولو اراجل الخروج لا له عذته ولكن كره الله بعاتب كره الله دعاتهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبا لهم ولا اوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين